بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ََّ اذا َ هوى ما َ ضل ََ صاحبكم َُِْ وما ََ غوى ََ وما ََ ينطق ُ عن الهوى ََْ إ ِ ن هو ُِ ل َّ ا وحي َِ يوحى َ علمه َََُّ شديد َُِ القوى َُْ ذو ُ م ِ ر َّ ة ٍ فاستوى ََ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 س م ي ت م ه ا أ ن ت م واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام من ا ل إ ن س ا ن ما تمنى فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وكم من وكل ملك في السماوات لا ترضي شفاعتهم شيئا إلا من, الا من بعد ان ياذن الله بمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه ليسمون الملائكه تسميه ا ل ا ن ت ى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 www.islam-col.com a